ألا ترى إلى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين هل يلزم من هذا أن يتخذ الله ولدا لا يلزم ولا, ولا يمكن أن الله يتخذ ولدا لقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إذن ما معنى الآية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ما نهى انفر أن له ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد فلا أنفر لكن هذا أمر غير ممكن وإذا كان غير ممكن يعني إذا امتنع الشر امتنع المشروض في قول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهل وصار القار كاللبن الحليم ومعلوم أن الغراب لا يشيء وأن الاسود الأسود لا يكون كاللبن الأبيض فكذلك هنا يعني على فرق أن له ولدا فأنا أول من يعبد هذا الولد لأنه ولد الله جزء منه ولكن هذا مستحيل طيب هذا القول هو أحسن الأقوال ولا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تمام وقيل إن ان إن إن نافي والمعنى كل ما كان للرحمن ولد، لأن إن تأتي بمعنى النفي وهي كثيرة في القرآن، فيكون ما كل ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين يشكل وجه ارتباطها هذا في الجملة التي قبله. ما من المناسب ان نقول ما كان للرحمن ولد فانا اول العابدين هذه لا, لا يمكن الا إذا اولنا العابدين بمعنى المؤمنين ما كان للرحمن ولد فأنا اول المؤمنين بذلك أي بانه لا ولد له وتكون, وتكون العباده مطلقه على ايش على الايمان بجامع الذل في كل منهما جامع الذل في كل منهما فهذان قولان هما اشهر الأطوال في هذه الآية وهي من أعوص آيات القرآن الكريم طيب يقول, يقول الملحد سلمنا ما ذكرت في قوله يقول ان كان للرحمن ولا وأنه لا يزعم من هذا الشرط وقوع المشروع، لكن ماذا تقول فلا تكونن من المنترين أجاب عن المعلف بقوله ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من المنترين أن يكون الانتراء واقعا من رسول لأن, لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه ألا ترى إلى قوله تعالى ولا يصدنك عن آية الله بعد انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ومن المعلوم انهم لم يصد الرسول صلى الله عليه وسلم عن آيات الله وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم منه شيئا فالنهي عن الشيء لا يلزم منه وقوع الشيء ولا جواز وقوع الشيء ايضا انظر ولا يصدنك عن ايات الله بعد بعد بعد الامثال هذا نهي عن الصد فهل هذا يعني أن الصد واطع الأخ لا يلزم وهل يلزم أن يجوز لا يلزم لا يلزم أنه جائز أن يصدوه بل ولا يمكن أن يصدوه لأن الله تعالى قال ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأدعناك ضيف الحياة وضيف الماء ثم لا تجد علينا علينا نصير لولا ثبتناك إذن الرسول مثبت لا يمكن أن يسعد هؤلاء وعلى هذا فلا يزم من النهي عن كونه من الممترين أن يقع منهم الامتراء أو أن يجوز عليه الامتراء كما أن قوله ولا تكونن للمسيكين لازم منها إيش وقوع الشرك ولا جواز وقوع الشرك من الرسول عليه الصلاة والسلام طيب إذن ما الغرض وما الفائدة أن نوجه النهي إلى من لا يمكن أن يقع منه ما نهي عنه السمع الجوة والغرض من توجيه النهي إلى من لا منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من هاجم. على حد قول القائل. إياك أعني واسمعي يا جار يعني ما هو الرسول ولم ينتري او يشرك لكن التنديد بهؤلاء الذين امتروا وشفوا واشكوا نعم انواع انواع التشابه في القران وبهذا, وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق برسول الله عليه وسلم نعم أنواع التشابه في القرآن تشابه الواقع, الواقع في القرآن نوعان أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن ان يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو النظيف الخبير ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على حرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه نعم الواقع والواقف القرآن نوعا الأول حقيق وهو ما يخفى على كل أحد ولا يمكن الوصول إلى معرفته هذا مشتبه حقيق موقفنا من ان نكل علمه إلى... الى الله عز وجل ونقول الله اعلم مثال حقائق صفات ما... الله عز وجل فان حقائق هذه الصفات لا... لا تعلم نحن نعلم المعنى ولكن لا نعلم الكنه والحقيقه دليل ذلك قوله تعالى ولا مهما كان الانسان عالما وذكيا فانه لا يمكن ان يحيط برب علمه ابدا ولا يعلم من علم الله الا ما علمه الله كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وقال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار الابصار لا تدركه واين وهو يدرك الابصار وقد استدل بهذه الآية من يرى أن الله لا يراك في الآخر. وقال إن الله يقول لا تدركه الابصار والحقيقة أن الآية حجة عليه وليس حجة له لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ولو كان أصل الرؤية غير موجود لكان نفي الاثار قصورا ولغوا من القول لا فائده منه ولما سئلنا لمن مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن والعرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول ما معنى غير مجهول اي معلوم المعنى في اللغه العربيه والكيف غير معقول اي لا يترك بالعقل وإذا لم يذهب العقل فلا, فلا مرد إلا إلى السمع والسمع لم يرد به. به وهنا أقول إن بعض الطلبه لا يدمى مع السمع أو العقل والجواب ما كان دليله ما كان دليله كتاب السنة فهو ثابت بالسمع لأن كتاب السنة مسموعان وما كان دليله النظر فهو بالعقل بالعقل ولهذا يسمى المتكلمون يسمون النظار لانهم ادعوا انهم هم اهل العقول اذا الكيف غير معقول ما الذي يبقى من الاستدلال عليه ايش السمع والسمع لم يرد به فوجب الكف عنه والإيمان به واجب أي بالاستواء والسؤال عنه أي عن كيفية كيفية دا. نعم طيب هذا النوع يقول المؤلف لا يسأل عن استكشاف والنفي هنا للكراهه أو للتحريم الظاهر من التحريم هي عليه لكن الظاهر من التحريم لأن, لأن مالك الناس رحمه الله يشتد السؤال عن كيفية وقال للسائل ما أراك او ما اراك الا مبتدئا وامر ابي ان يخرج من المجلس نعم النوع الثاني صيغه <تصفيق> يا حضره ما لمقنع ان حزمك هذا الحزم الشيء انه ما عاد يسأل لا هذا اللي اتفقنا عليه ما ما يخالف من قديمه شي مو من جديد لا هذا مو انت اللي قلته لكنه ما فيها لو سال شيء ثلاثة تروني شهرا أنا... لا لأسب ما رأيكم يقول بعد عشر أسطر, أسطر سؤال واحد ها لا بعد بقى... كيف كيف بأو بعد يعني نعم لنفرج عن بعض الطلبة لا. بعض الطلبة تلقاه بنفس الشيء وله حاصل يسأل هم من يفكر ويضع عن بقية الدرس نعم ايها نعم فعلى هذا نقول اذا انتهى كل موضوع لا باس والاسئله كم ثلاثه طيب أصبر انت ما ما نعم نبدأ ولا نعم نبدا بالاسئله ولا تخيف انك اذا رجع كما يقولون لا باس يلا يلا ما هذا وجمعها عند العرب نوع عندنا من العيد تجمعها عن Do you think you're going to do something for the government? Yes, but this is a special weapon. What do you think of this? For all of us, we know that the government is either saying that it will be easy for some time or for نعم. <تصفيق> إيه بس ما هو بالمعنى؟ الكون هو الحقيقة. أما المعنى فلا يوجد كلمة واحدة في الكتاب لا مجهولة لكل أحد. إذا قلنا بكونه الحقيقة، هاه؟ إذا قلنا بكونه الحقيقة، يصير غلط قرآني. عليك. <تصفيق> كيف؟ أكسر القرآن وأمر ونام. أكسر القرآن وأمر ونام. والمعلوم لكن أمور الغيب صحيح مشهور أنا يكون هو أهل التفويض يقولون نعم لو قالوا نفوض الحقيقه الحقيقة والكل التي عليها لصار موافق له السنه لكن قال المعنى ما ندري ما معنى السوارات قال ما ندري ما معنى بلده ونسلطان قال ما ندري ويقول الشيخ السام إن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإبحاث وأنه هو الذي فتح الباب للفلاسفه وقالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون المعنى روح صفر الإساء نحن معنا. نعلم معنا ما؟ من أشهد ما يصير لكن ما راح تكفرهم انما هذا كلام الشيخ